بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد زلنا نتكلم في مباحث الحكم وقد أتينا بعون الله تعالى على الأحكام التكليفيه التي هي الإيجاب والندب والإباحة والتحريم والواجب وبعون الله تعالى سنبدأ في هذه الحلقة من حلقات شرح الملخص في أصول الفقه بعون الله تعالى سنبدأ في الأفي الحكم الوضعي فالحكم كما أسلفنا ينقسم إلى حكم وضعي وإلى, وإلى تكليفي وأقول تكلمنا عن الحكم التكليفي وسنبدأ بعون الله تعالى في الحكم الوضعي الحكم الوضعي تعريف الحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بجعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه تعريف الخطاب تعريف خطاب الوضع أو الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه لماذا سمي بالحكم الوضعي لماذا سمي الحكم الوضعي بالحكم الوضعي هل المراد بالحكم الوضعي الأحكام الوضعية التي وضعها البشر لا سمي الحكم الوضعي بالحكم الوضعي لأن الله عز وجل إنما هو الذي وضعه هو الذي جعل الوضوء شرط لصحة الصلاة وهو الذي جعل الحيض مانعا من الصلاة وهو الذي جعل دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، فلهذا سمي بالحكم الوضعي، فنقول أن الحكم الوضعي سمي خطاء بخطاب الوضع بالحكم الوضعي لأن الشرع هو الذي وضع الخطاب بالأسباب والشروط، لأن الشارع هو الذي وضع الحكم بالأسباب والشروط والموانع. أقسام الحكم الوضعي. قبل أن نذكر هذه الأقسام نقول إن كل حكم تكليفي كالندب والإباحة والاستحباب والوجوب والتحريم كل حكم تكليفي وضع الشارع له أسبابا وشروطا وموانع فإذا وجدت فإذا وجد السبب فإذا توفرت الأسباب ووجد الشرط وانتفت الموانع سميت هذه العبادة صحيحة وإذا انتفى واحد من هذه الثلاثة الشرط أو السبب أو المانع سميت هذه العبادة فاسدة فمثلا وجوب الصلاة الحجوب الصلاة حكم تكليفي وجوب الصلاة حكم تكليفي فدخول الوقت سبب لوجوب الصلاة هذا سنقول زوال الشمس سبب الوجوب صلاة الظهر والوضوء شرط في صحة الصلاة والحيض مانع من الصلاة فإذا توفرت وجدت الأسباب وتوفرت الشروط وجدت الأسباب دخول الوقت وتوفرت الشروط الوضوء مثلا وانتفت الموانع الحيض مثلا سميت حكم على هذه العبادة بالصحة وإذا فقدت واحد وإذا فقدت واحدة من هذه فقدت سبب فقدت شرط فوجد مانع سميت فاسدة فصار معنا الآن أحكام سبب، السبب الشرط المانع الصحة الفساد هذه العبادة التي هي الصلاة لها رخص ولها عزائم فالصفر مثلا سبب الصفر مثلا رخصة لقصر الصلاة فأصبحت الأحكام الوضعية عندنا خمسة وهي السبب الشرط المانع الصحة والفساد الرخصة والعزيمة فنقول نضرب مثال آخر أو نعيد المثال مرة ثانية نقول الصلاة لها سبب نأتي مثلا زوال الشمس سبب الوجوب سبب الوجوب صلاة الظهر لها شروط منها الوضوء فالوضوء شرط في صحة الصلاة صار معنا الآن السبب والشرط ولها موانع الحيد مثلا انتفت الموانع ولا هناك نقاء صار معنا شر... سبب شرط مانع هذه العبادة أديت بالطريقة المشروعة تسمى عبادة صحيحة فإن فقدت شرط من شروطها سميت فاسدة وهو الحكم الحكم الوضع الرابع الصحة والفساد هذه العبادة الله عز وجل جعل لها بعض الأمور مثل مثل الرخصة للمسافر فصارت معنى الأحكام الوضعية خمسة وهي السبب الشرط المانع الصحة والفساد الرخصة والعزيمة مثال آخر دخول شهر رمضان سبب الوجوب الصيام سبب الوجوب الصيام عدم وجود الحيض عند المرأة مانع انتفى المانع انتفى المانع الامتناع عن الطعام والشراب شرط في صحة الصيام فصارت العبادة صحيحة حكم عليه بالصحة، الصفر رخصة في الإفطار، فهذه الأحكام الوضعيه الخمسة السبب الشرط المانع الصحة والفساد الرابع الصحة والفساد الخامس الرخصة والعزيمة، فهذه تسمى الأحكام الوضعيه، فما من عبادة ما من حكم تكليفي إلا وله سبب إلا وله سبب الميراث له سبب مثل القرابة من أسباب الميراث من موانع الميراث القتل من موانع الميراث القتل فما من عبادة إلا ولها أسباب ولها شروط ولها موانع فإن توفرت الثلاثة حكم عليها بالصحة وإن فقدت, وإن فقدت شيء من الشروط أو غير ذلك حكم عليها بالفساد الصحة والفساد الحكم الرابع ولها رخص وعزائم ولها رخص وعزائم الفرق هل كنا نتكلم في حرقات السابقة على الحكم التكليفي ونحن الآن نتحدث عن الحكم الوضعي هل هناك فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي طبعا هناك فرق ابتداءا نذكر نقول أحكام التكليفية الإيجاب الندب الإباحة التحريم الكراهة والاحكام الوضعية السبب الشرط المانع الرخصة العظيمة الصحه الفساد ما الفوارق بين الحكم الوضعي ما الفروق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي اعلم أنه يفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي بفروق من ذلك أن الحكم من علامات الحكم الوضعي أنه ابتداء, ابتداءً أول فارق ألا يكون في قدرة المكلف الحكم الوضعي لا يكون الحكم وعلامة الحكم الوضعي ألا يكون في في قدرة المكلف ابتداء ابتداءً كسبب فأنت ليس في ليس في قدرتك تحريك الشمس لا تستطيع وليس في قدرتك أن تأتي بشهر رمضان ليس في قدرتك أن تأتي بشهر رمضان فمن الفروق أنه ابتداء ليس في قدرة المكلف كذلك أن قائم الحيض ليس في قدرة المكلف عند المرأة بنفسها أن, في أيام أن تمنع الحيض أقصد أن تمنع الحيض تماما ليس في قدرتها أو يكون الحكم الوضعي في قدرته ولكن غير مأمور به غير مأمور به مثال نصاب الزكاة شرط في وجوب الزكاة ولكن أنت غير مطالب بتوفير هذا النصاب غير مطالب شرعا وجو... لا على سبيل الاستحباب ولا على سبيل الوجوب أنك تشتت حتى يكو... حتى يكمل عندك نصاب إخراج الزكاة فابتداء الحكم الوضعي يكون غير في غير قدرة المكلف أو إن كان في قدرته يكون غير مطالب به أما خطاب التكليف فعلامة خطاب التكليف أو الحكم التكليفي يكون في قدرة المكلف ويؤمر به ويؤمر به. كذلك أن خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف أعم من خطاب التكليف لأن كل حكم تكليفي معه خطاب وضع كيف الإيجاب اجاب الصلاة معها لابد أن يكون معها حكم وضعي الأسباب والشروط والموانع أما الحكم الوضعي فقد تأتي بالحكم الوضعي ولا تأتي بالحكم التكليفي مثال ذلك الوضوء شرط في صحة الصلاة فقد تتوضأ ولا تصلي قد تتوضأ ولا تصلي قد تتوضأ وتصلي والعبادة تفقد شرط آخر من شروط الصحة فقد لا تأتي بالعبادة فقد لا تأتي بالعبادة الحكم التكليفي هو عبارة عن طلب إما طلب فعل أو طلب كف أما الحكم الوضع ليس فيه طلب إنما هو إخبار وإعلام يعني الحكم التكليفي عبارة عن طلب افعل كذا على سبيل الوجوب افعل هذا الأمر على سبيل الاستحباب لا تفعل هذا على سبيل الوجوب الذي هو الحرام لا تفعل هذا ليس على سبيل الحتم الكراه فالحكم التكليفي افعل ولا تفعل أما الحكم الوضعي اخبار دخول الشم زوال الشمس سبب الوجوب الصلاة سبب الوجوب الصلاة وجود الح... وجود الحيض مانعا من الصلاة فالحكم التكليفي عبارة عن الزام وطلب طلب ترك أو طلب فعل أما الحكم الوضعي فهو اخبار فقط ونبدأ بالحكم الاول بالحكم الأول نبدا بالحكم الاول الحكم الاول من الاحكام الوضعيه الذي هو السبب نذكر نقول الاحكام الاحكام الوضعيه أو خطاب الوضع الأحكام الوضعية خمسة السبب المانع الشرط الصحه والفساد الرخصة والعزيمة نقول السبب السبب لغه هو كل شيء يتوصل به إلى غيره، ومنه سمي الحبل المعلق في الدلو الذي نأتي بال الذي يؤتى الذي يؤتى بالماء به من البئر سبب الحبل الذي يربط في الدلو حتى يأتي بالماء من البئر يسمى سبب، فكل شيء يتوصل به إلى غيره يسمى سبب، والجمع أسباب. والجمع أسباب قال زهير ومن هاب اسباب المنيه يلقها ولو رام اسباب السماء بسلمي ولو رام ومن هاب اسباب يلقها ولو رام اسباب السماء بسلمي اصطلاحا أي في اصطلاح علماء الأصول تعريف السبب في اصطلاح علماء الأصول قالوا السبب هو الذي يلزم هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم فيلزم من وجود السبب وجود العبادة ويلزم من عدم وجود السبب عدم وجود العبادة فدخول الوقت دخول شهر رمضان ظهور هلال شهر رمضان سبب لوجوب صيام شهر رمضان ما يلزم من وجوده الوجود أي وجود العبادة ويلزم من عدمه العدم وعدم وجود الهلال أصلا لا يلزم لا ي... الآن أنت غير ملزم بالصيام شهر رمضان لماذا؟ لأنه لم يأتي السبب لم يوجد السبب دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة مثلا صلاة الظهر زوال زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر فإن وجد السبب وجدت العبادة وإن انتفى السبب لم ت... لا توجد العبادة كشهود رمضان جعله الشارع سببا لإيجاب صوم, ش... صوم الشهر قال تعالى قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه سبب وبلوغ النصاب أي نصاب المال سبب لوجوب الزكاء سبب لوجوب الزكاء والزنا سبب لإقامة الحد سبب لإقامة الحد الآن نتحدث عن السبب المبحث الأول فيه تعريف السبب لغة وهو ما يتوصل به إلى غيره وهو ما يتوصل به إلى غيره والجمع أسباب قال زهير ومنهاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلمه اصطلاحا أي في إصطلاح علماء الأصول هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته يبقى أولا السبب تعريف السبب ثانيا المبحث الثاني من مباحث السبب أقسام السبب أقسام السبب يقسم السبب إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة أي شيء أي شيء من الأشياء يقسم باعتبارات مختلفة الحديث النبوي يقسم باعتبار وصوله إلينا إلى أحوال متواتر باعتبار القبول والرد إلى صحيح وضعيف باعتبار العمل يعمل به ولا يعمل به كالحديث المنسوق باعتبارات كثيرة فالسبب يقسم باعتبارات أيضا يقسم التقسيم الأول باعتبار من سببه باعتبار من سببه ينقسم إلى قسمين الأول ينقسم السبب إلى أقسام باعتبارات مختلفة الاعتبار الأول باعتبار من سبب هذا السبب ينقسم إلى قسمين الأول ما جعلته الشريعة سبب ابتداء من غير أن يكون للمكلف فعل فيه هذا السبب الشارع والذي جعله والذي سببه من غير أن يكون للمكلف دخل فيه البتة مثال ذلك زوال الشمس هل المكلف يستطيع أن يحرك الشمس بيده لا لا دخل له في هذا ولا يستطيع زوال الشمس سبب لإيجاب صلاة الظهر قال تعالى وأقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوال الشمس الأمر الثاني أو المثال الثاني للسبب الذي سببته الشريعة دخول الشهر لإيجاب صيام شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم القسم الثاني ما سببه المكلف بنفسه ورتبت الشريعة الأحكام على ذلك يعني انقسم لي قسمين ما سببه ما كان في ما, ما سببه الشرع ولا دخل المكلف فيه كالدخول الوقت ما سببه المكلف بنفسه ورتبت الشريعة الأحكام على ذلك مثال ذلك الزنا سبب الزنا سبب لإقامة الحد من من الذي فعل ذلك المكلب فرتبت الشريعة فرتب الشارع حكم الرجم على ذلك أو الجلد على ذلك قال تعالى الزانية والزاني فجلدو كل واحد منهما مئة جلدة رتب الحكم حكم الجلد أو حكم الرجم الردة من الذي من الذي ارتدى من المتسبب المكلف رتبت الشريعة الأحكام المترتبة على الردة وهي إباع الدم المرتد ففي الصحيح في في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه يبقى هذا التقسيم الأول للأسباب ينقسم السبب باعتبار من سببه إلى قسمين سبب القسم الأول ما جعلته الشريعة السبب من ابتداء القسم الثاني ما سببه المكلف بنفسه ورتبت الشريعة الأحكام على ذلك التقسيم الثاني للأسباب التقسيم الثاني للأسباب باعتبار قدرة المكلف سبب باعتبار قدرة المكلف ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين سبب مقدور عليه وسبب غير مقدور عليه أما السبب المقدور عليه فهو ما كان داخلا تحت قدرة المكلف يستطيع أن يقوم به ما كان داخلا تحت قدرة المكلف وكسبه وطاقته ويستطيع فعله أو تركه كالقتل وكالسرقة وكالشرب القتل سبب الإقامة الحد السرقة سبب لقطع اليد الخمر سبب للجلد ففي فهذا السبب في قدرة المكلف يستطيع أن لا يقتل يستطيع أن لا يشرب الخمر يستطيع أن لا يسرق هذا السبب في قدرة المكلف أما أما السبب الذي ليس في غير في غير يعني سبب غير في غير لا يستطيع المقل لا يستطيع المكلف أن يقوم به هذا القسم الثاني وهو السبب غير غير مقدور عليه. بالمرة غير مقدور عليه بالمرة فهو لم يكن من كسبي ولا داخل تحت قدرته لا يستطيع أن يقوم به مثل ماذا؟ زوال الشمس دخول الشهر لا يستطيع أن يدخل الشهر لا يستطيع أن يحرك ساعة الوقت لا يستطيع أن يحرك الأيام ومع ذلك الأحكام تترتب عليه السبب ينقسم إلى باعتبارات مختلفة باعتبار من سببه إلى قسمين ما سببته ما سببه الشارع أو ما سببه المكلف باعتبار قدرة المكلف سبب مقدور عليه وسبب غير مقدور عليه التقسيم الثالث التقسيم الثالث باعتبار المشروعية باعتبار المشروعية ينقسم إلى قسمين سبب مشروع وسبب غير مشروع أما القسم الأول وهو السبب المشروع فهو ما كان سببا لمصلحة سبب لمصلحة أصالة وإن كان مؤديا إلى بعض المفاسد التي تترتب عليه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب مشروع سبب مشروع ولما فيه من إقامة الدين وضحر المنكر ونشر الفضيلة والقضاء على الرزيلة فهو سبب مشروع وإن ترتب عليه بعض المفاسد كالايذاء او غير ذلك الذي ينال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا سبب مشروع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب غير مشروع كالقتل لنيل الميراث هو سبب لنيل الميراث ولكن سبب غير مشروع ولذلك لا يترتب عليه احكام لا يترتب عليه أحكام. فالقسم الثاني غير المشروع فهو ما كان سبب لمفسد أصالة وإن ترتب عليه بعض المصالح كالقتل سبب ولكن سبب غير مشروع وقد يترتب عليه بعض المصالح كال... كال... كالإرث ولكن لما كان غير مشروع فلا يترتب عليه أحكام يبقى إذن الأسباب تنقسم أو السبب ينقسم باعتبارات مختلفة باعتبار من سببه باعتبار القدرة عليه باعتبار المشروعية أنه مشروع وغير مشروع باعتبار المناسبة ما معنى باعتبار المناسبة أول ينقسم إلى قسمين باعتبار المناسبة أن يكون السبب مناسب للحكم فهو الذي يترتب أن يكون السبب المناسب للحكم يكون سبب مناسب للحكم أو سبب غير مناسب للحكم مثل الصفر مثل الصفر سبب لماذا؟ لقصر الصلاة فهناك مناسبة الصفر فيه مشقة وفيه تعب وغير ذلك فمن القصر سبب للصفر فهناك مناسبة لما كان القصر فيه راحة وتخفيف على المسافر فكانت هناك مناسبة بين السبب والحكم او يكون السبب غير مناسب للحكم يكون السبب غير مناسب للحكم لا يدرك العقل الحكمة من ذلك كدخول الوقت سبب وجوب الصلاة ساعة 12 الظهر يصلى ما الحكمة في ذلك الله اعلم العقل لا يدرك هذه الحكمة يبقى اذا انتهينا الان من الحكم الوضع الأول وهو السبب وفيه مباحث تعريف السبب لغة ما يتوصل به إلى غيره اصطلاحا تعريف السبب اصطلاحا فما الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم وقلنا أن السبب ينقسم باعتبارات مختلفة باعتبار من سببه ما إلى قسمين ما سببته الشريعة أو ما سببه المكلف باعتبار القدرة مقدورة عليه وغير مقدورة عليه باعتبار المشروعية مشروع وغير مشروع باعتبار المناسبة مناسب وغير مناسب فمثلا القصر سبب السفر سبب للقصر فهذه مناسبة مناسب للقصر دخول الوقت غير يعني ما الحكمة من أن في أن الظهر العقل يدرك ذلك أن صلاة الظهر عند زوال الشمس فهذا السبب غير مناسب يعني لا يدركه العقل ننتقل إلى الحكم الوضع الثاني وهو الشرط تكلمنا عن السبب الشرط فنقول الشرط لغة الشرط لغة بسكون الراء الزام الشيء والتزامه إلزام الشيء والتزام في البيع ونحو ذلك والجمع شروط يبقى الشرط بسكون الراء هو إلزام الشيء والتزامه كالبيع التزمن... التزمت معك ان أدفع كذا وأخذ كذا او في غير البيع فهذا معنى, معنى الشرط الزام الشيء والتزامه بسك... الشرط بسكون الراء والجمع شروط. والجمع شروط أما الشرط بفتح الراء الشرط بفتح الراء فهو العلامة وجمعه أشرات فهناك فرق بين الشرط بسكون الراء الذي وجمعه شروط أما الشرط بفتح الراء فهو جمعه أشراط وهو العلامة قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فالشرط بفتح الراء اللي هو العلامة ولعل الشرط بسكون الراء هو الأقرب لتعريف, لتعريف الشرط عند علماء الأصول اصطلاحا أي في اصطلاح علماء الأصول ما يلزم من عدمه العدم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ما معنى ذلك؟ نقول التهارأ أو الوضوء شرط لصحة الصلاة شرط لصحة الصلاة يلزم من عدمها عدم الصلاة فإن توصلة بدون وضوء مع توفل الماء متعمدا الصلاة باطلة يلزم من عدمها العدم الشرط الذي اللي يلزم من عدمه العدم الوضوء شرط في صحة الصلاة فإن لم يوجد الوضوء لا تصح الصلاة ولا يلزم من وجود الشرط وجود العبادة كيف هذا قد يتوضأ الإنسان ولا يصلي ولا يأتي بالعبادة ينسى, ينسى يكسل عن, عن هذه الصلاة يترك هذه الصلاة بل قد يتوضأ ويصلي ولا ولا توجد عبادة توجد عبادة باطلة لأنها فقدت شرط من الشروط الأخرى فهذا معنى الشرط والذي يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود كالوضوء شرط في صحة الصلاة يلزم يلزم من عدمه عدم الصلاة ولا يلزم من وجود الوضوء ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة أنك قد تتوضأ ولا تصلي قد تتوضأ وتصلي وهذه الصلاة تفقد شرط من شروط الصحة غير وضوء فتكون الصلاة غير صحيحة فلا توجد العبادة اصلا. كذلك الاحصان الذي هو شرط وجوب رجم الزاني شرط وجوب رجم الزاني ينتفي الرجم لانتفاءه ينتفي الرجم لانتفاءه فلا يرجم إلا محصن فمن شروط الرجم رجم الزاني أن يكون محصن فإن وجد هذا الشرط وجد هذا الحكم وإن فقد هذا الشرط غير متزوج ننتقل إلى حكم إيه إلى حكم آخر وقد يوجد الاحصان الزواج ولا يرجم لأنه غي... لم يزني لم إيه لم يزني كذلك الحول الذي هو شرط وجوب الزكاة ينتفي وجوب الزكاة لعدم وجود الحول وقد يكون الحول موجود ولا يلزم وجود الزكاة لوجود الدين أو عدم إكمال النصاب فالشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم أقسام الشرط، أقسام الشرط. ينقسم الشرط باعتبار باعتبارات أيضا متعددة. أول هذه الاعتبارات التقسيم الأول باعتبار وصفه، وصف هذا الشرط. ينقسم الشرط باعتبار وصفه إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام. الشرط العقلي، شرط عقلي. وهو ما لا يوجد ما وهو ما لا يوجد المشروط ولا يمكن عقلا بدونه مثال على ذلك الحياة شرط لوجود العالم فلا يوجد عالم أصلا إلا إلا أن يكون حي لو أنه ميت لا يكون عالم لا يكون عالم ما دام أن الحياة غير موجودة فلا يعقل عالم إلا وهو حي هذا عقل هذا الشرط معروف بالعقل معروف بالعقل أن الحياة شرط في العلم وإلا كيف كيف يحصل الميت علما كيف يحصل الميت علما فهذا يسمى شرط عقلي يعرف بالعقل النوع الثاني الشرط الشرعي وهو الذي سنتحدث عنه وهو الذي سنتحدث عنه والذي يلزم من وجوده والذي الذي يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم هذا يسمى شرط شرعي الشرط العادي شرط عادي كالغذاء شرط, شرط الوجود للحياة وكالماء شرط للحياة وكالهواء شرط للحياة هذا يسمى شرط عادي فالشرط ينقسم إلى أقسام باعتبار وصفه شرط عقلي شرط شرعي شرط عادي الشرط العقلي هو الذي لا يدرك بالعقل شرط شرعي الشرط الذي عرفناه شرط عادي وهو الشرط ما يكون شرطا عادة بالعادة كالغذاء شرط في, ال... في شرط لحياه الحيوان وشرط لحياه الكائن الحي التقسيم الثاني للشرط باعتبار مصدره باعتبار من اشترط هذا الشرط باعتبار مصدر هذا الشرط ينقسم إلى قسمين شرط شرعي وشرط جعلي شرط شرعي وشرط جعلي الشرط الشرعي هو الذي جعلته الشريعة شرطا هي الذي وضعته الشريعة مثل ماذا مثل حول الحول على المال الذي بلغ النصاب لايجاب الزكاة من الذي وضع هذا الشرط هل البشر لا الشارع هو الذي وضع هذا الشرط القسم الثاني الشرط, الجع... الشرط الجعلي وهو ما جعله البشر أو ما اشترطه ما اشترطه المكلف والذي اشترطه المكلف واعتبره وضعه المكلف وهذا الشرط ينقسم الى قسمين شرط صحيح وشرط باطل شرط صحيح وشرط باطل فما وافق الشرع فهو شرط صحيح يعمل به ويسري عليك وعليك وما اصطدم بالشرع هذا لا يعمل به هذا لا يعمل به ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير من حديث جابر أن أنه كان يسير معن على جمل له قد أعيا جمل متعب فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا أي ضرب الجمل فدعا له فصار بسير ليس يسير مثله ثم قال بعنيه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشتري جمل جابر فبعته فس ما عليه من الأحمال حتى أصل إلى رحل إلى بيتي فهذا شرط باع النبي صلى الله عليه وسلم الجمل واشترط شرطا أن حتى يعني يأخذ الجمل ليصل عليه إلى بيته فوافق النبي صلى الله عليه وسلم فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وأصل الأخذ بالشروط قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول فالشرط ينقسم من حيث المصدر إلى شرط شرعي وهو ما جعلته الشريعة شرطا وشرط جعلي وهو ما اشترطه الناس بينهم في المعاملات منها ما هو صالح ومنها ما هو فاسد ثم بعد ذلك الحكم الثالث من الأحكام الوضعية تكلمنا عن السبب والشرط نتحدث الآن عن المانع المنع لغة اسم فاعل من المنع والمنع أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده وهو خلاف الاعطاء هذا معنى المنع خلاف الاعطاء أو أن تحول بين الإنسان وبين ما يريده أو بين أي شيء وبين ما يريد هذا المنع في اللغة اصطلاعا أي في اصطلاع علماء الأصول ما يلزم من وجوده العدم ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ما يلزم من وجوده العدم فالحيض مانع من الصلاة فإذا وجد الحيض منعت المرأة من الصلاة والقتل مانع من الإرث فإن قتل الوارث مورسه منع من الميراث فهذا مانع فإذا وجد المانع ما في التعريف ما يلزم من وجوده العدم فإذا وجد المانع عدمت العبادة ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم فقد يوجد فقد لا يوجد المانع ولا توجد العبادة فقد تكون المرأة طاهرة من الحيض ولا تصوم ولا تصلي ولا تصوم ولا تصلي فهذا معنى التعريف تعريف المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم قال الزركشي في البحر والمانع عكس الشرط المانع عكس الشرط ووجه العكس فيه أن الشرط ينتفي الحكم بانتفائه والحكم ينتفي الح... والمانع ينتفي الحكم لوجوده هو عكس الشرط لأن وجود الشرط العبادة توجد المانع وجود المانع العبادة لا توجد فهو عكس, الشرط, عكس الشرط فوجود الوضوء وجود العبادة شرط في الصلاة الحيد مانع وجود الحيد مانع من الصلاة وقلنا مثاله الحيض بالنسبة للصلاة والصوم مثلا فإن عدم الحيض لا يلزم منه وجود الصيام والصلاة فقد تكون طاهرة ولا تصلي ولا تصوم أقسام الموانع أقسام الموانع الموانع الشرعية ثلاثة أقسام الموانع الشرعية ثلاثة أقسام الموانع قلنا ما يلزم من وجوده ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم أقسام الموانع الشرعية تنقسم الموانع الشرعية ثلاث اقسام الأول مانع للدوام وللابتداء مانع في الأول وفي الآخر مانع للدوام والابتداء كالرضاعة بالنسبة للنكاح فهي مانعة من ابتداء ودوما يعني إنسان له أخت في الرضاعة لا يتزوجها لا في البداية في, أو في أول الأمر ولا في نهاية الأمر ولا إذا تزوجت وطلقت هي ممنوع هذا الشرط هذا المانع أقصد هذا المانع للدوام النوع الثاني مانع الابتداء فقط مانع الابتداء فقط دون الدوام كالإحرام بالنسبة إلى النكاح الإحرام بالنسبة للنكاح فإن الإحرام يمنع ابتداء يمنع ابتداء عقد النكاح لما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح لا يتزوج ولا يزوج فالإحرام يمنع ابتداء عقد النكاح ولكن دائما حتى بعض الإحرام لا بعد أن ينتهي من النسك أن يتزوج ويزوج فهذا مانع للابتداء فقط مانع للابتداء فقط وطبعا قضية من حلفقية قضية منع المحرم من الزواج من أن يزوج أو يتزوج هذا مسألة خلافية لكن هذا هو قول الجمهور قول الجمهور أن الإحرام مانع من النكاح واستدلوا بحديث عثمان الذي أسلفنا لا ينكح المحرم ولا ينكح استدلوا بحديث عثمان وغيره وذهب الطائفة أخرى من أهل العلم إلى أن الإحرام ليس مانعا من عقد النكاح وممن قال بهذا أبو حنيفة وهو مروي عن الحكم والثوري واستدلوا أيضا بحديث في صحيح البخاري حديث ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمون وهو محرم وهذا ظاهره يعارض ظاهر حديث عثمان وأجاب الجمهور على حديث ابن عباس فقالوا أن الجمع ممكن وسأتي معنا في مباحث الجمع في أصول الفقه أننا لا نرجح إلا بعد محاولة الجمع فالإعمال أولى من الإهمال الجمع أولى من الترجيح لأن الجمع ستعمل بالدليلين أما الترجيح فستعمل بدليل واحد ولذلك العلماء يقولون الإعمال أولى بالإهمال فأجابوا على حديث ابن عباس قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمون وهو محرم يعني في الشهر الحرام وليس هو متلبس بنسك الإحرام إنما تزوجها في الاشهر أو في الشهر الحرام وذهب العلماء ابن القيم إلى الترجيح فقال في زاد المعاد بعد أن أورد حديث ابن عباس قال ابن القيم هذا مما استدل عليه مما استدرك على ابن عباس هذا مما استدرك على ابن عباس وعد من وهمه رضي الله عنه قال سعيد المسيب وهم وهم وهم ابن عباس وإن كانت خالته يعني سعيد مسأيب يقول برمنية خالته أي ميمونة ولكنه وهم في نقل الحليس ولكن والله تعالى أعلم الجمع أولى من الترجيح الجمع أولى من الترجيح فنرجع نقول أن المانع ينقسم إلى ثلاث أقسام المانع الشرعي مانع للدواء كالرضاعة مانع من النكاح مانع للابتداء فقط كالإحرام عند الجمهور مانع من عقد النكاح ولكن بعد أن تنتهي لك أن تعقد الثالث مانع للدوام دون الابتداء كالطلاق فإنه مانع من الدوام على النكاح يعني النكاح الأول يعني رجل طلق امرأة طلق امرأة فلا يمنع أن يتزوج امرأة ايه؟ لا يمنع أن يتز نكاح ثاني يمنع أن يتزوج مرة ثانية نكتفى ولا